المرض النوم بيولوجيكاً مرض النوم اللي هو سبيب التفنس أو سبيب النظميس سموت ريب النظميس ده لأنه بتعامل سبيب النظومة سي منه نوعين يا ساعة الباشرة نوع في غرب أفريقيا ونوع في شارع أفريقيا والغرب أفريقيا مين يسيببه؟ بالفالد والامورتدان والشارع أفريقيا كويس جداً نركز بها معاياً بحسب جنبيا تليبان وزماعثي هنوه نبانcko ما تٌصاك في أكبر اسمها جنبيا ، يقبل decentof zak 누구 لا acceptance فالبشر الافريقية ،ӫ ic eviden روديسيان تليبان ‫زماعثي روديسيان engineering 언�ستعمال التonasالية ower au af speaks اذا ع spir open o tierra جنبيا مقتدف oluş an afira ينبان بلابان تنوبان ودي سيادتها دي سيادتها دي في افريقيا بنقلها بورس تاني عارف بعد السفيش المهم ايه بقى السفيش هو الهابتس في غرب ولا فرق ليه عشان لما تيجي تكتب ديستراكتيشن هدي جنبي انا مش عارف ايه لا جنبي مع بلبالي كاردو مع غرب وشارم عشان يقولك تعمل لك مرض تاني اسمه الحيوانات المهاجره مهاجره عندك مرض النوم بالتفصيل مكان هتاخد التطعيم ده تبع منظمه معايا دلوقتي المكان ده هما تاول يعني يعني ما تسالنيش العيان عنده مرض النوم لحد يشتكي من ايه وايه الدافع هيموت هو بص حاجه تنمو قوي يقول لك مجانا اللي عنده ليه يجي هنا ها ده بتاع بيت مجانا مجانا يعني بس في برنامج اسمه مرض اسمه مرض النوم اني فيجن اللي يهمك بقى انت كبني ادم اشرحه لك معايا صحه مجانا مجانا بيدخل اسمع في اسماء عندك في اسماء في البنك انت ما برصتها ما يهمكش مش. ربنا مثال للجرين ده ببلز وهم تعرف التكنولجيه بتاعت المارث لو بس تعالى بقى للكنترول كل عارف الكنترول هكتب ايه احنا قلنا في حوالين الانهار وحوالين الغابات يبقى جاتك لما تجيب انسكتيد بايد وترشها تجيب طياره طياره وترش الغابات ترش الانهار وتنتهي في الحاجه كده يقول لك كده؟ ليه? ليه؟ كده في الكتاب اعمل كولكشن تشيل البيض واليرقات والديدوب كده اشيل البيض ليه اشيل الايه اشيل البيض ده بدل لا شيء دي <تسجيل> نار فوق دي بقى بس اللي مديك ده بيقول لك اشرحه لي يقول لك تسلم لي البيضه بتاع المسكن تسلمها لي كله زي زي مو زي كده دارت من العابه لا عامله هيفه جدا يعني يقول لك طب رصم لي البيضه بقى بتاعه الكروساينه وانه والله انا فاكر ان هي تقريبا كانت دوار ليها دوار كانت دواره ولا مربعه قول لك ال 44 قول لك زي كده قاعد كله ايوه هو ده المرض بتاعك يقول لك طب انت انت بتطلع بره كويس على كده تطلع انت بقى ده بره ده ده كويس انا انا بتاني سؤال واحد بس ورحت لحد البركه كده جاوبته ده كده تعرف تعدي عندي ولا في جهه الطرف دي انا بقول لك ماشي ماشي بنعمل كلها لل 44 نحلقهم معايا في كلام بقى مش عارف تادينه في الكتاب ده واحد اعيد لك بقى الغرزه بتاعتنا كده حق مش عارف اقول لك ايه بقى يجي للناس اللي ما فاهمه ده يقول لك عشان خاطر نعزله من الحته دي تقول لي يا عم انا عايز ليه ايه ده في تبانه هنا بروت ويد بره في طريقه مرض الجوم خاطر عايزين نشيل ولك <تصفيق> ولكن الناس كلها اللي موجودة ديها تقلهم المنطقة ديها بسم الزبان لا تقص جيب أخبر أدوى عشي أول الناس المراحة نمشي, نمشي الحدث لها اللي يتديمها لك يقولها في بعض Elimination of wild game animals Elimination الحيوانات المختلفة اللي موجودة في البرعبات ديها يا ساتر تتخلط في نفسك ربنا ليه دلوقتي قلنا ان الجثث موجوده في الجبال في عنشه بص ده مين هناك بيرقص مين الاسد ايه ده بلاح انت بقى بطل بعيد بطل بعيد ازاي دي وانا مفوت موقف الجبال لا لا تخلص معايا حاجه محترمه عشان الجبال ما لقيت حد يرقص وبطل لا روح يا ساتر اللي بعديها يا رب يا رب الطابعه كده يا شباب والسمك هذا فجاءه اي حاجه في حاجه غلط منهم اخدت البنده ما لاقيش حاجه يا رصها دي عندهاش وجود انت كده ما بتكتبش ها ايه انتوا فاضيين ولا قاعدين انتوا دلوقتي ايه ده الصفحه لو كانت هي مهمه جدا اول بابال لا ده هجيبها صفحه الحتت دي مهمه دي كده امبورط تاك ثاندر طب دي مهمه جدا ما انا احنا قلنا كده ايه المقصود طب بقى يعني خلي بالك بقى معاك كده خلصت رصيد اللي هو الزبان مقط فقدت ثينه يبقى اللي جاي كله بتقول <تسجيل> له ده كله اللي جاي ده كله ساكنج بايبلاين كان في بايب يعني تدي بايب اوردر ثاني مين قال <تسجيل> لك انت حال الدور الثاني غير ذلك الدور الثاني النظام الدور اني بريط بايبنج بايبلاين بايبنج تمام اكيد ليه وقت في البلاين معايا طبعا في وقت كتير يقول لك اطباق اكتب يقول لنا فلاي اكتب طبعا ده كل شيء فلاي موسيقى موسيقى هو دول دبان هو سارد فلاي دي أصلا دبانا في البطرة دي دبانا ده كان ثامن الأورث راقه ده يمتل أضغر من دبانا دبانا ستورة ما يقول لها دي دبانا ليشنو فلاي ما يقول لك اللي فلاي في عموما اللي هم فلاي لما مين؟ سايكل راقه لقد قلت لها من شفتناها على صريق سيركو ركعب دائما اسمه فلاي يقول لك إنه ليس بايسينج فلاي مان بايسينج فلاي ما لان لو اخذ جاء لك في النيا فلاي معايب؟ يعني قلت لها إيه الأهمية التي تتبع بعيدكم؟ قلت ليش بقى ومتاخشتات حدة ثانية خاصة كل وقت مش تكارك مش لك يبقى كل الفلايز اللي اكدرسها كل الفلايز اللي عندك في السنة تالسة ساكني مان بايسين اكتبت اتنين اطموم لك ان ندخل في تاني family تاني family بيقولها اسمها الكلى اوريزة الكلى اوريزة في اتنين منها اذن صفامل صفامل اسمها الكلى اوريزة يتاني اسمها اتنين بجاكه فجاي الكلى اوريزة كانت بينهم ميكالك تلم بجل معه اسمه الكلى اوريزة <تصفيق> اتخضوا جاي ده البانش لحم دبان ده دبان دبان دول زن في البيت يدخلوا البال الكبير تحت اتخضاني خلينا في الدبان اللي بيلمع الاول اللي هم الكالفراي عندك دولين دول ازرق بنا زرقا ماي كالفراي ده الليفرن اللي بنا قادره فيها الاوسيل يعني دول كتير ده الدبان الجير بعض عندك واحده خضراء واحده زرقاء عارفك ها ادي زياده بند اول مره معانا دكتور بنات لا طبعا كده كده دكتور بنات لا طبعا كده كده جابوا راحوا خلاص بس بتقل اصلا طبعا ما كانش بيجي بنات ده ما خالص منه خالص لو انت اشتريت صوره بعد الظهر طبعا تروح دور تروح ديبان لازره ده مفتوناك بسي صح؟ مش كيلة واردور؟ مفتوناك مفتوناك طمعا اسمعنا يعني ايه يعني قولك لان اليارة كبتاعته لاربا كعب مش هو لاربا بتاعته بتعيش عالدد اليوم انتشهت لان ممكن توصل لك في الضربة بتاكلك كده تحب تروح عند دكتور دكتور يوجا اللي كمان مش انا ما ادوش يومه استقبال لا لا خلاص دي يوجا بس ماشي على طول عشان كده طبعا لما بيتفرج لكم على فيلم اكشن بتاع ادهم ولا حاجه تمام بتاع هو كان ادهم تاجر مقدرات كبير كنا نتكلمك كده ازاي ولا حاجه وانت مثلا بتكون شغال صاغي عنده عاوز بلد تشتغل لحسابك وتقطع راس الدنيا ترفع لك راسك بقى تطلع بقى يقول لك ايه بقى يا حضره ادهم انا مش اخلي لك الزبان الازرق ازرق اعرف لك طريق بره اجيبه بره انا خليت الزبان الازرق نادي عراق طريق بره ولك انا مش خليت الزبان الازرق اللي يجيبك مميز ده لك مش هعرفه ده مش هخليه يعرف لك طريق مش خليه يوصل لك نفسك يا عبد الله يعني قال اللي هي يجيبك كنت هاين تخليه ان شاء الله كانه في ايه قال لك رمانه بقى سيبك عارف تخيل بقى الناس دي بتجيب لك فرخه ترجع عندك ازاي انت بتنزل ناس دي ما هتنلف ده ربنا واحد خد بنا ده عندي ده بتاعك تعيش عند كده يبقى عندك الدبان الملون في منورين ده انترا اول اكبر بذلك تال بروبلم بص بقى معايا البنت دوت شكل التيفان كل تفاصيله زي مكتب بتاعتنا فانت على اكبر حاجه بناخد الماستر كل جروبود الاتنين ده كله ده الماستر بتاعتنا ماشي انا دي از ماستر بتنقل سايت تفاصيله زي بنت بتاعتنا بس على الكبير اضافه البيض والبيضه النارفه والنارفه هي بقى هي اللي بتعيش على الدرز خلي بالك النارفه دي شكل النارفه بتاع المنثره بتاع على البيض وتفرق عنها حاجه مهمه جدا ايه هي ها ها اي نارفه بتعدى انا فين بقول لك بصيل شعرك بتاعك بص بقى معايا يقول لك بصيل شعرك دي ولا لك البريتين كومبليت لو ماين كومبليت كامل ميديال باتون ميديال باتون بيقول لك الثريت اللي جوه ده طبعا سين ووش ولا اس شين ولا ستريت ستريت الثريت بيكون كراود يبقى ابعاد وشكلها بيقول لك الاستيفرتي بيبقى عامل زي الكمتراي يعني سيرشين او اوفل زي ما انت شايف اختموايت بجد بارد اشبارك دي ملي جدا جدا جرب ان في جي سي جرب ان في ميدل باتون ان السلك اللي جوه بتكون تري وكراوت ماجما وبعد كده بتجيب عادي زي ماسكه ودي اداه يعني لايت سايك زي ماسكه وخده كده الحاجه الوحيده اللي تقدر تحس في بارج ثلاثه يا ترى بنذرك الكراين اللي falei بين معايا يقولك ان الناربه بتاعته بتعيش على تحب تعيش على التيسوس كده يقولك ان الناربه بتعمل لك حاجه مهمه جدا اسمها فينس بيشتغل مايه ده انت مهم جدا مع شرحه بالتفصيل فينس بيشتغل كويس ده اخر سطر دول اللهم بتثبت لي اللي باع اللي هم الكراين كال الكراين تعالي بقى في الدبان ملحم ودد كل يزين في الشقر اه؟ وقالك ليش طلعه ليش وقالك الدبان ده بيولده من الضوزين الدبان ده لان في فيرس بيولد ده بيولد مين هتب يولد من سوية؟ ها؟ <تصفيق> لا يستطيعها ده بيولد عند الدبان دين بالكل زي ما في الشقه واحده اسمها كوفاجه عشان كوفاجه والثانيه اسمها بول بارشه ثاني كوفاجه الثانيه اسمها بول بارشه بول بارشه هو ده الالماني يقول لي بول بارشه هو ده الالماني يعني تمام بيقول لك ايه بقى تو عايز جيتين جيتين قلت زيتي فرها كوفاجه من بول بارشه قول له يا دكتور ده الانتنه بتاعته فاجر العطايه بتاعته اللي اسمها ريستا عليها شعر من تحتين بس مش واقف خالص بترت عليان الاوتر 170 لسه ال170 يكون 100 فوق عليان قول له ده الانتنه بتاع الورفارشيا الريستا ما لهاش شعر خالص ولا شعر ولا حاجه ولا حاجه والفرش يبقى بقى سكو pega من الفرشيه اول حاجه تبص للقدامنا شعر عليه شكله ايه ثاني حاجه يقول لك بص للبطن بتاعه الفانه ديت لو البطن عامله زي قاعده الشطرنج حته غامقه وحته فاتحه لو البطن نقش شيز بورد ابلوت شيز بورد يعني قاعده شطرنج يبقى دي تكافله لكن لو بطن منقطه يا نور اضبط يبقى دي تفع و ترش يبقى ترى تتفادى من الفارجه يا اما تبص عندنا يا اما تبص في البطن مهم جدا ممكن تيجي يقول لك انت فيه بتيصر في الفارجه و الفارجه وايه الدهونيه الطبيعيه بتاعتها انت بتسبد البنا كلها في ربط راس البطن ولا فين ربنا ساعدكم الدرا بتاعتهم ده دراسه بتاعت الماسكه ولا بتاعت الاستبكتس ما بنقضش زي ما اتفقنا يبقى انت بيولد الباقه بتاعته صفر على الباقه اللي فاتت في مين في ايه ها في بنصيروا عباره كده ايه لا اقول لك بقى يبقى ما دخلش بطن دخل ذراع يبقى كومبليت ولا ايه كومبليت ايه كومبليت بارشل مش معقوله ده الثانيه كده دي مفتوحه بالشكل ده اوبن ان كومبليت معايا والإستانس اللي ضوه بالثول التريد اي نعم بس السباراتي اللي هو معنا البعض التريد بس السباراتي مع التركوباجعين مش جراوه مثل كالفرائي وما تفرق كالفرائي مع التركوباجعين شوف البطل موجود ولا مش موجود شوف البطل اللي هي ملزاقة بعض ولا بعض عن بعض لا لن يشير فعلى أجل الأهمية الضبية بتاع التركوباجعين نفس الكلام دارها بتعيزها بتحمل لك حاجة شمعها سمت بالسفة ميزة ايه سمت؟ مهم جدا ما عشقات تخطخصي كل عائلة تكتل لك مريض كل العائلة تعمل لك حاجة شمعها سمت بالسفة ميزة سمت بالسفة ميزة ايه سمت؟ العصاري انتنا جذري من الانتنا العطوية دي اسمع الريسة لانتنا بقرن التشعار هتستجعبين وكان تاني دي بقى بقى تعال يا جماعه كده انا قلت لك انت فاهم ليه قلت لك بسيط كلام لينكه عارف تعالى اقلد كاميه اكتب عليها مهم جدا جدا جدا اسمها استريت الاوس هايلاند وما بتتفارش استريت ده اللي تحتها كذا دي بانه تحفظ استر ايبوديرما هيرماطوبيا وكتوبيا ديستروفليس كل ذات الفضل يبقى انت بيعمل لك ايه دي بانه ما بيعملكش حاجه بس المربع بتاعته ده بتاعته بتهاجمك وانت قاعد كده لازم الحيوانات الزريبه بره اي حته ما بيرضيش على الديت تيشد ولا ليفدجو <تصفيق> ليفنج جيتيشه فرادهاي ده ما بتعيش على ليفنج جيتيشد بتاعتنا بتاع الحيوانات بيقول لك اوبليجيتوري ساركو بايت ساركو ليفنج جيتيشد ساركو بايت بتحب تعيش عليها بالتاه الاهميه الطبيه ايه بقى اوبليجيتري ايه ساركو بايت بيقول لك اخر سطر اخر سطر مكتوب كلمتين اخر كلمتين سمارت الاهميه الطبيه الساركو بايت ادت مهم جدا عشان اشرح بالتفصيل السفر مايه طب احنا خدنا كام ميز لحد دلوقتي؟ دي بقى دي كام ميز معايا؟ معايا 8 ميز. 8. 7 في 7 كويس. 5 في 5 كويس. سؤال كل الديفان بيعمل ميزس، كتبت؟ واحده بس ها؟ مصر مصر كانت ميز جات له اه، كانت كل الدمان بيعمل ميزة فعالك بيقول صيدة ليه؟ لان بيه حاجة بتشغيلها حاجة فضيلها اسمها؟ مرد النوم سيد نلو تلك سيد سيد تسوي عندي مرد النوم بتعمل مرد النوم مفيش حاجة تانية بتشغيلها على مرد النوم ببتعملش ميزة بقيد الدمان كله بيعملنك ميزة كل اللي انا قد اقولك بيعمل ميزة سيد أس برستينا بتعمل لك مرد النوم عايز خدت 380 خدت معايا, معايا اكسنتل باول 2 وقلت لك خدت كل الكالكتوري بتاع عائله ثانيه كلها تعمل لك سيمت بال7 ثالث عائله تعمل لك سيمت باي يعني ايه بقى باي دي عماد تقول لنا مهم جدا مع الشرح بالتفصيل واحنا مش فاهمين يعني ايه باي ماشي بقى معايا دلوقتي تتعال تياسك تروح تشتود في لك تشتري خضار تشتري فكرة تشتري ايه تشتري جبنك تشتري مش تبقى بالأكل ده دود هل الدود دود تبع الزرم الأولاني واللي هو الارضة بتاع الدبان الدود اللي بتعيه بالأكل دود الارضة بتاع الدبان معين ما؟ الارضة بتاع الدبان لما تيجي تاكل بيض مين دوت بص لقدام ممكن تسيبه كده يومين ثلاثه ايه اللي هيحصل له بقى البيض دوت انا مبدئ انضف هينضف ليه بقى <تصفيق> لان الصودا دي هتبقى دي هتدي شرنقه وشرنقه تصدر دي البناوتين بص لقدام معايا <تصفيق> هيك انت مش هتعجب استنى ليه انت لاكل الصودا احسن بقى انت عادده لا في عقله انا قلت لك كده دول اللي موجوده في الاكل دوت معايا الزو دي موجود في قبل الدلار فقط عن البيان الدلقة دي لو بتهجمك انت بقى لو بتعيش عليك انت بقى هو ده الميزس الميزس تقول لك ده الراجل بقى جسمه مدود ستسل دي مدودة ده الحاجة دي مدودة التجويدة بالعربي الميزس يعني التجويدة التجويد التجويد يعني في انجليزي يعني إيوان يا أخي لقد عميك بتتسجد إيه لي ماهيدس لقد أترى ماهيدس اللارفة دي كونها هاتهجمك هات هو ده اسمه ماهيدس الدودة اللي في الأقل لو لو هاتهجمك هو ده ماهيدس لو لك إنبيجن أوبتيشوز كمان والأنيمال اللارفة بتاع النبان يقول لك ديكترا سباي لاردي ديكترا ديكترا شو متاعي ديكترا؟ ها؟ اللارفة دي بتاع التفتر ديفترانس بلايلارد تعيب؟ ديفترانس بلايلارد وفود اللارفة دي بجسمك ده اسمه المايزس المايزس عشان خاضرين كل سنة بيجي في التحونات ولو حافظه بتغل أزوار دي أنا أقول لك من دلوقتي لو سؤال ماسه عليه كمال درجات هتجيب في درجات والدرجات أنا هستعيد بريه و هخفاضه هنجوب كمال طويلة انت تعبت ازاي وهتغلط معايا ساعه الثلاثه اه كل سنه بيعرف انك جايلك مميز تطبط التاب في الامتحان اه ده بتذاكر في كذا اه ده بتذاكر في كذا لان الامتحان مش هيجيلك مباشر ولا يقولك هاتوا مميزه ثم راجع كذا في الورقه وتكتب لا ده بيجيلك السؤال بقى غير مباشر رايت اون مميزه تيجي دهت مهم جدا جدا رئيس الاسم بتاعيبنا تخصصها ميز السيد مجلسير ودكتوراء ميز كلها في الشافة ويسألك ميز كله ميز بعايا تباك بكاديل ايه ايه ايه بص رحمة اشلنا ميز اسمناها على الهابت الهابت وعلى حسب الهابتات العدد عادت و انا فايه بيقول لك تفيد فيلان فزايك بقى هنا مكانك بقى مزايك بقى تقول لك تفيد لا بومب نغدا ايه تقول لك اعيش اعيش على ليفنج تيشو ما اقدرش اعيش على كاش يا ليفنج تيشو يا بلاش ده متخصص ولا اخر في الشيفه ده متخصص تقول لك انا بتاع ليفنج معاك مذاجه كده فيلار بطانيه اقول لك انا بتاعه الديت تجوز لكن لو مش موجوده ديت تجوز ممكن اعيش على ليفنج ممكن وده متخصص قوي ولا نص ونص نص ونص يقول لك سمي دي تيك مميزه هي بتحب تعيش على الديت تجوز لكن لو ما لقيتش ممكن تعيش على ليفنج يا سيدي بص يا انا بردان يا ملهاش في اي حاجه ايه اللي بيحصل سيادتك بتاكل والدبانه اللي عندك في البيت يقع على الاكل وتهشه ويكون باط في الاكل دوت تيجي تاكل البضره بتاعت الدبانه تتحول انتستين عندك الى ضربه قالت الدبانه قصدها تحط الماف في الانتستين هل الارغفه قصدك هاجي من تيستر ولا بالصدفه موجوده اكسيدنتالي جت الي وقعت يقولك اكسيدنتال مايزس يبقى سم مايزز على حسب المزاج على حسب الهبل يقولك سبيسيفيك سمس سبيسيفيك اكسيدنتال تعال ناخد اول واحده اللي هي السبيسيفيك مايزس حد شاطر يقول لي مين اللي بيعمل سبيسيفيك مايزس ها كل الهستريدي اللي هم مين بقى الهستريدي استراس هيؤدي مرماتوبيا كورتوبيا جاستروكلت كل دول بيعملوا بيعيشوا على ليفنج تيشو بيقول لك في الكتاب اوبليجتوري كيشو بارايد اوبليجتوري ها ليفنج تيشو بارايد اللي هو بيساوي ساركو بايت ساركو ساركو ليفنج تيشو اوبليجتوري ساركو بايت خد بقى معايا بقى جالك في الشافل لو انت بتوصل عليه مش بتوقع ثاني السؤال ده في الشافل بص بقى يقول لك يا ابني هو الباند عندك الاسرا في البرماتور عندك اذا لا يقول لك امال النهارده دي هتهاجمك ازاي هتجيلك ازاي وتهيمنك ازاي ازاي ده, ده تقول لي اوبليجات ريليز عليت ديشن ده يوصلك وتهجمك وليس افترح لها بقى وليس هجمت في الشارع ما تجلو هي تجلو عراج بقى لا وانا تبتجلو هي فرصورت بقى بلدو عراج تجلو عجمت لها لابت ان شاء الله كنت هجمت مع انها مش موجود احد بكتبين بص بقى معادي طولها ايه طولها يا دكتورك بقى في واحدة منهم اسمها الدرماتوبيا الدرماتوبيا دي اي دي ديها دي طايلة حرفتين يعني اي دي ديها طايلة حرفتين ها؟ مخترية حرفتين فرد اي تواد عند الدبان الصغير اللي حواليه انا زي امريكا واحنا بعثنا ثاني واي بلاد ثانيه معايا ايه اللي بيحصل يقول لك الذبان اللي اسمه ديرماتوبيا هو طاير في الجو جنب الدبان الصغير بتاعنا اللي جه لنا الشح ده باصه بوك في النوز بتاعنا وهي ماشيه في الجو وكده تقابل الدبان بتاعنا تقول له على فكره انا هبيض عليه عجبك ولا مش عجبك؟ قلوا ما بيدي عملتك حاجة تيجت للغتوب <تكت> يا دقيقة طوية طايرة وحط البيض بتاعها على الدبان الصغير للشقة لما الدبان اتعيتها تيجت بكلك الشقة البيضة كل تحولت عليها الى ناربة والناربة ما جاء تشايدك تيجي التمع الصغير تنمي الحاجع تهاجمك بعدك بس زي اللاربة داخلت شقة بتاعتك يعني الدبان ده مش عندك ناذر باتوبيا يبقى انا جايب قايل حبتين نحط البيض بتاع دبان بتاعنا والناوس بتاعه لما يجي يهاجمنا بجيب له شحتنا البيضه اللي موجوده عليه بتتحول لعرقه وتعمل لك ريحه زي ما انت شايف في دبانه ثانيه اسمها كورديلوبيا يبقى انا فيها كورديلوبيا الدبانه اللي فيها كورديلوبيا نحط البيض بتاعها على هدومك وانت معلقها تعلق زومك اهي في اي حته غابه في الصحرا اي حته تعلق زومك كده شجره واحده تحط البيض بتاعها في زوم حط البيض على الزوم بتاعتك ده تك بقى جاي تمسك زومك بقى كده كده حواليت الايه تعرف ايه اللي هيحصل لك شوف بقى ايه اللي هيحصل لك اه نواره من, من قدام من اي حته هتعملك من في جنب اه في الصيف إيبقى إزاي؟ إزاي اللارفة يتهاجم اللي بإنجليجو من لها المسالين اللي عندك في الكتار في الماتوبيا و في الكوردينوبيا بيعملو إزاي؟ ده إزميز بسيفة مايزيس أول نوع ده نوع عناك إزمه؟ سيميز بسيفة مايزيس فقال من اللي بيعمل سيميز بسيفة مايزيس؟ ها؟ كل العائلة التالية كل الكاليفوريد اللي أربعت البنات دوله تبلست سبيس بيسيف مايلس كده بقول لك في الكتاب سبيس بيسيف مايلس يعني ايه بيقول لك اوبليجاتوري نيكرو بايوتس نيكرو بايمينيكروز دي بتحب تعيش على الديد تيشوز اوبليجاتوري نيكرو بايوتس طب لما لقيتش عندي فاعلاتهش عارفه بايوتس ممكن تعيش على اللي في الجسم يبقى سبيس بيسيف مايلس تساوي عندي كلمتين تحفظ من المقرآة لعننا مبليكاتوري نيكرو بايتش عند الغراطة بيش هاترو بايتش والنساء بتاعها اللي هو تجلي فريد معايا؟ يقولك الديبانة الزرقة ديك تحب تيش هذير من كشر هاتشد كشر هاتشد كشر وستده يوم الكشر اللي هي مطاعدها يقولك الديبانة اللي بيدخل ليش بيدخل يزن دوه اللي زي. بيدخل يزن يعيش على اي كشر احيانا كتتلحن عرفينا حدونا في الجنالة زي مفترشة حوالي هاي؟ خيب ليشعر لارفة بتاعكم ازاي؟ دا كل حال ازاي؟ عندك تبدأ الخاضرة لوسيلية تبدأ لارفة ايه بذلك؟ زمانك لو يستخدمونك الجراحة الجراحة ازاي؟ تعرف قطب الجراحة العديمة كل السوركة اللي ديو كل قطب الجراحة رحولها في الجراحة يقول لك زمان ما كانت في الجراحة مسك ماشرة في الشابلة قران التانجيرين عندك فيرودس عندك اكسس بيقول لك ايه بقى كريم رب التفانه دي ديت عامل عباره خضره ديت ناخد اليرقه بتاعتها اليرقه بتاعتها ونجي لك بتاشرف بقى هيمسك مشرف ويشيل لك الفرودس والتانجيرين يجيب لك اليرقه دي يحطها لك على الدار اليرقه دي تعمل ايه تاكل تاكل تاكل تاكل في الديتش معاك واول ما تلاقي بقى لي بيتسج قدامها ظهر احمر كده يبقى احمر وضيقه دم كده كده احمر حاجه جلال انا تعبت البيتسج انا انا في البيتسج قدامي خلاص هاكل البيتسج خلاص تعب خالص فعلا ان تجيب لك يجي على كم حاجات قاعد تمام اما تشارك العادي يجي وبعدها تحط لها بيانات بلا ولا بلا بيول. تاكل البيتسج بعد ما تطلع ليها لا حتى بعد كل بس ده بلا وزنه طبعا المفروض عليه ثانيه كَقْتِيَنِشَ وَ ram'' سَ unawareَ يَ بَ اُ مَاذَوا بَünü legendary فَ يَو كُلُّ اسِنُسْبَا supports ليه ت stimuli العمون و clinician ال guarantee بدأت تلك بل dés tierra لا أamorphpieces ده كده ده اكبر من ابايه يا جدعان لا ما لقيتش فضوض ده ده خلاص ما عنديش خلاص بقى اكسيدنت ارمينس سراك معايا بقى انا قلت ليه بقى اكسيدنت ارمينس اه ولا مين قلنا بقى ووقف الاول اتنين لفان ده انت تعرفه كويس باسك تعرفه في, في, في وفي البيت والسموط تعرفه في السطح قلت لك ستك قاعد بتاكل في البيت ورا في السطح <تصفيق> لو سعد بدات ممكن تكون موجود في الاكل بتاعك بيدخل في الانستن ويدي الاربعه الاربعه دي موجوده اكسيدنتالي اتست سعدتك يبقى ده بالصدفه يبقى اكسيدنتال مونديت دي تقسيم على حسب الهابيت السيف سمس سيفك اكسيدنتال عندك تقسيم على تقسيمه ثانيه على حسب الهابيت انت كده وضعي نفسك على ب بتاع خدمه كل حد تحت ديار بقى بتحب تلعب في العدو هو ده بيتها يا اخي تظرف يعني ده بص تظرف ودارك ده هو ده بيتها يا اخي تنزل بعديتك جستر ميه ينزل ثاني هتقول ايه تايله انزل غروجل كده انت هتجسم بتاع كله فين طيب على حسب الهدافات قسمنا على حاجه كل رتبه بتحب جوه حته معينه <تصفيق> سيادتك لازم تعرف ايه التبادل اللي بيعمل مايهس في كل حته في العين في الوذن في المناخير في المعده في معاه كل ده تعرفه اسميهم تعرفه طب اعرفكم ازاي ده كلام كتير ركز معايا بيقول لك الميهس في منه اقلك اورق بالايه ده الودان اورق نيزو فارنجيال انا اخذت لك اوكلر و نيزو فارنجيال مع بعض مش كده و اورال بال ايه خصوص ما معايز اوكلر و نيزو فارنجيال و اورال ده كله في تماغك مش كده دماغك اللي بيعمل ميزك في تماغك دماغك بيباني فلش بيباني ملحم اتنه هو السيركوفاجة والفارشل تيجي في الأورال الآن دايما كتوبه الفارشا سالكوفاش تيجي في الأوكلر وكتوبك لأول فارشا سالكوفاش بس الأوكلر أولها حرفة ايه كلمة أوكلر أولها أو تزودها يا أخي واحدة بارتو تبتل في الحرف الأو اللي هي إسترس دايما تزود لك هو كلمة إسترس من أو مع الأوكلر مش كده؟ ما عندك اللي بيعمل بايزة في دماغك سالكوفاشة والفارشا ماغك اللي هو ايه اوكلر منفرينجال اورا والاوكلا اولها او زودنا واحده بتكتب حرف او كمان اللي هي ايش بعد ماك ما تخلط تنزل بالتكتيل خد معدتك جاستريك تقول لي جاستريك يبقى جاستروكلس على طول جاستروكلس في جاستريك ده ما جاستروكلس لان اللارفا بتعيش الجاستريك اسيديتي بعد تقول لي معقوله ال اتش سي ال ما دام قلت كام ده مرحله القاوم اتش اس ال وهم تقول ار بمسل مقاومه الاتش اس ال اثنين بس ديستروفلس وهاي بوديرما سوري ديستروفلس واريستاليس يبقى دي انت شكله ايه تفاصيله ايه مش عليك ده كله على دراسات العود الحركه انت تعرف اسمه وبس ديستروفلس واريستاليس انت اي غابه ممكن يقعد في التستات اتعمل الاكراميديا عندك يوروجينيتال وهتقول لي ده دي بقى غريبه بقى ايه ريجوليتر دي لا والله بسيطه اوي يا اخي سيادتك نايم عيال سيادتك عامل ايد ديمتيفيكيشن في الشارع في البيت في اي حته قال ايه والله فضي تعمل لك فيجن قاعدين فين احنا هنا يعني مش انتوا هنا ولا انتوا لا قربنا نجيب يوريس لا مش ايطاليا معاك واعتقد دورت في المرحله ديت في دنيا ثانيه بقى بجلدية بانية نتلاقي الارفة عاجل في يوريسغى بتاعك لاب احفاظ بإسم اللي عملنا كوروبيوتر اللي بقنا اسمها بانية بانية بتاع من يوريسغى المياد بعد جاءة تدخل في الميادس وبالجلب بتاعك بتانيك بتانيك ميادس قالك تبقي ده اربا بتعاجل الجلد السليم في الجلد السليم بتاعك دوت ده اربا بتخرمه وتسحى بتاعته تسحى تسحب ذا إيش هوي بقى؟ تسحب ذا إيش هوي؟ ها؟ بليبنج الابشن بليبنج الابشن لو الاب هل تبين تسخيله؟ ها نقول لك ناربق مايزس موسيدة مايزس لو تفيرت تبيني تبين مال ها؟ هنقول لك ناربق دخله تسحب تسحب دانوع من أنواع بليبنج الابشن نوع من أنواع القدير سحبا مالكلايا رصد الإسم الناربق استروف بلس واي مودرن ودي تعريفها بكذا الاولاني استروف بلس واي مودرن مش حافظ تحت الجلد في رابع ثانيه بقى تعمل لك نوديولز تحت الجلد بتاعتك نوديولار مايسيس سهله قوي اكيد هيبقى اسمها كولوبيا كولوبيا كولوبيا تعمل لك نوديولار مايسيس نوديول كولوبيا تعمل لك نوديولار رابع ثانيه الجلد متعور ووند مايس كل التايفوليد <تصفيق> اي تايفوليد <تصفيق> ممكن جلدك بتتعور لا بتحب شارعه جدا للتعويره اللي بتعملها ها كل تايفوليد ممكن يبقى واند بانير لو عايز انا عاوز ده تقسيم على حسب ايه بقى الهابيتات كده تعالى بقى في التايفوليد بص بقى معايا بقى وركز لو انت دكتور انف واذن انف واذن وجالك عيان بيقطع ودنه وبيصرخ ودنه بيسدق من ودنه دخلت منظار ودنه لقيت في دوده بتلعب جوه وبتخرب في الدرام وداخل عندنا فيه ميه جوه هتعمل ايه الدكتور هتتعمل ايه هتشيلها ولا تركز معاها هي ولا تركز مع ودن العيان احنا بقى تعتبره تقولك لا تسيبي عيني الدع بجاز وخليك مع اللحظه ديت بقى تقول انا مش متا دي بقى شوف اللحظه دي, دي بقى علي دي أنا مهم. مهم. بقى انا كلامي بتاع عيني بتاع عيني ولا لا ده كلامك تعرف ان بعد بقى عشان اقدر اعمل كنترول شارك ال 200 دي عارفها فيه والدتيوزر معايا المهم ليه انت بقى قاعد في اذن خدنا على الدع قليله طلعت الاكبر تعرف جلاله بتاع هذه البيانات السيليستار صح كل ده كلهم بيختلفوا عن بعض في السيليستار كده ايه بقى تعمل الكيسه اللي عارفه ازاي ها انك تبص في السيليستار بتاعها تكتب مع الرسم والبيانات مهم جدا هنا هترتب بقى سيادتك كلهم سيليستار كده ترتب بتاع ماسك عشان ايه وتكتب بياناته والتركس اللي احنا قلنا من شويه قبل كده في فريق بيقول لك قوي جدا تكتف واحد ثاني بقى عيد لك برده كده على القهوه قاعد بقى في وضع القهوه يقول لك ايه هنقرأ الكوز ده مش معقول احنا هنلعبه هو هنقول له خد الاربع قطعها شوف البتوت بقى كده ده صعب عليه طبعا ما يعرفش يفرقهم من بعض قولوا مراد تقول له نعمل ايه هو اللي عايش بنخليه يربيها يخرب دي تعرفها دي انا بطلع عليها البنا بعد كده نشوف البنا دي لو قادره للمخرجين يعني ده ظهيرك انت عارفه ايه المصايه ولا نهم من علينا ولا نخليه احسن الضارب بتاعي ولا اريدك لا ضارب صوت بعد كده معايا في خلاف طبعا فريق تحتيات الباشا هشيل الاربع غير على الجرح بتاع العجان دلوقتي بقى يا اولاد تعملوا دريسنج في حاجه اسمها دوش كل مره بس قول لي يعني ايه دوش الدوش يا دوش غسول ها دوش يبقى انتسبتك وادن وهو فيها نكروز في صور دي لازم اغسل وادن في الجرح بتاعه خد كاسول ها معايا يا جماعه ولا جازر الدوش فاهمين الدوش الاخضر بص بقى معايا لو جالك سؤال مايزس كله هيك صح اللي مفاهم مش فاهم مشان هيك حافظ هيك تكبش هيجي لك نشفه صايفه تقولك جاب سؤال قالوا ايه ها دول الثاني قلت ايه طيب ان غريت بايزنج نتار اذا بقول سموكسيد ريسايتر بيجي سؤال ايه الاهميه الطبيه بتاعتهم اعتقد السموكسيد ممكن تعمل ايه الاكسليرتا ميتس بصراحه بالتبسيطهم ايه بقى لو ما بيطلع بسنت ميتس حد يقول ديشن ايوه ماشي طيب لما يجي, لك يجي لك يقول لك اكيد انت الكولابسيفك ولا سيبيسيفك ويجي يقول لك كل خباثه يقول لك رايت هون ستريت مثلا كل خباثه هتقول ستريت انت بتكتب له الكلام المكتوب ده بالظبط دوت وتكتب في الاخر السيبيسيف كويس وتمشي ده تخيبه ده سؤال عاوز اقصد ايه بدل ما يقول لك رايت هون السيبيسيف مايزس يبقى الاجابه مباشره يقول لك رايت رايتون ستريت يقول لك كلمة جالي بوركترس بتاع الستريت بعيه؟ <تصفيق> مش هيقول لك رائد قونة بيسيبك مايزز كده بيسيبك مايزز بيسيبك تكتب ايه بقى؟ تكتب ايه؟ هميجي يقول لك اي حتة صغيرة تكتب ايه؟ لازم تكتب الديفينيشون بتاعتي الاول يعني ايه مايزز؟ ده اول حاجة رقم اثنين؟ تاخد البراكراف اللي موجود في الهابت هو عاوز الاسلينتر اوضطله الاسلينتر عاوز سبيسيفيك حط له سبيسيفيك عاوز حط له باراجراف في الهابيتات ده رقم 2 رقم 3 ادخل في الهابيتات في الهابيتات طب هو بيقول لك السبيسيفيك مثلا مثلا شوف الاسمر دي ممكن مرتباتها تبقى ايه؟ اه شوف تبقى في العين اللي <تصفيق> فاهم تكتب له الحته بتاعه الهابيتات دي شوف تبقى في الجلد ودا بتاعت... تكتب له الحاجات اللي مكتوبه عندك معايا يبقى اما تيجي بتعد حاجه تكتبها كل الباراجراف اللي في الهابيتات شوف البنال دي موجوده في اي حته وتكتبها تاخد اربعه تكتب ايه بقى لازم تكتب وترسم البتيس بارا كده لو عاوز ماسكار سمكار ماسكار لو عاوز سبك على حسب تنسين البتيس بار بتاع كل حاجه وبعد كده تكتب ايه التريتمنت بتاعك زي ما هو معايا يا بهوات طيب سعاد طيب <تصفيق> لو قال لك مثلا كريتيفاي فلاي فلاي و فيه واحد بايتنج وساكين كده كله ساكن ما عدا اتنين ماشي كده بعدين ممكن سبيكيشن ثاني ده هو مصيد كان البريد ستريت وبرضه هتقول لها ان كله فايتنج كل ساكنج ما عدا اتنين فايتنج معايا لا تقسمها كده المهم ولا كان يقولك كلاسيفيكيشن يقولك فين الاندورتنس بتاعتهم بالتفصيل تخيل بقى انا عاوز اساسا المميزه معايا ده تعالى عليه بعليه في درجه يبقى عاوز الكلام الرئيس كله ونتكلم ولا تعدي في شكل بتاع الرتاينر بالمره بالتفصيل شوفها بالتفصيل معايا هيبقى عليها 20 درجه وهات كله اقدر يقولك كلاسيفاي بايز وال ميديكال فورس تايب وتاخد واحده واحده واحده كده بيا خذت لك كده كل متحان كل الأقربوط خذت لك منه وطلعك شباب ممكن تجاهل بشتاك نعايا وطلع دفت المريض